و ق ا ل ل ا ح م د لله ا ل ل ذ ي ف ض ن الله ع ى كثير من عباد ا و ق الحمد ل ل ا ل ذ ي ف ض ل ن ا ع ل ى والإنس موسوعه ن حتى إذا أتوا إذا ل ى ا ا ل ن م ل ق ا ل ت ن م ل ة ي ا أيها ا ل ن م ل خ ل و ا م س ا ك ك م ل ا يحتمنكم س ل ي م ا ن و ي ه اسماء الله ا ل ح س ن ع م ت التي ك you إليه ف م و س و ع م ا ل ن ق ا ل ت إن ا ل م ل و ك إ ذ ا د خ ل و ا م ي ة أ ف س د و ه you